ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفية innin wa hanal azmu minni wa إني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي سني ويرث من آل يعقوب وجعله رب رضيا. يا, يا زكرين لَنَ مَنِ سُوحُ قالك ذلك. قال ربك هو علي هين و قد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا. 국민の <laughs> So, yeah. وعشيا يا يحيى اخذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم Vahana واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فَتَقَذَّزَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَسَّكَتْ لَهَا بِشَرٍّ سَوِيٍّ قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إن مِن كُلِّ أَهْلِكِ غُلَامٌ زَكِيٌّ فأسني بشر ولم أكو بغيها قال كذلك قال ربك هو علي هي ولنجعله آية للناس ورحمة من الناس وكان أم. مفورت تبذت به Altyazı M.K. فَإِنْ مَا تَرَيْنَ مِنْ عَيْبِ الْبَشَرِ أَحَدًا فَسُقُوا إِنِّي نَزَعْتُ مِنَ فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريقا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 ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت أولَ الحَطِّ الذي فيه يمترُونَ ما كان إلَّا هِيءٌ يَتَّخِذَ مِنْ وَلِدٍ شُبُحَانَهُ إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن سيكون وإن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 حَتَّى إذ قضي الأمر وهم في يَشْعُرُوا وهم لا يؤمنون وَجَعَلْنَا نحن وَبَيْنَ الأرض ومن عليها وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا إِذْ قَ عبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا كعذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي إِلَّا لَمْ تَنْتَحِلْ أَوْ جُمُنْ نَكَ وَجُرْنِي مَدِيَّا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شطير وَكُلًا جَعَلْنَا نَبِيًّا وَوَهَبْنَا لَهُم اتينا وجعلنا له رسانا خض الطين صدق الله العظيم